بوك تو بيادسات شيست ستة وخمسون ستة وخمسون بوشتيا المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس مات بجانيا وجود رغبه وجود رغبه ما نميم اباجانيا لدينا الرغبه لدينا الرغبه ما نميم اباجانيا ليس لدينا رغبه ليس لدينا رغبه боятися الاحساس بالخوف الاحساس بالخوف يا بويوسيا اشعر بالخوف اشعر بالخوف يا انا بويوسيا لا اشعر بالخوف لا اشعر بالخوف ما تدشاس توفر الوقت توفر الوقت він має час لديه وقت لديه وقت він لا يملك وقتا ليس لديه وقت ليس لديه وقت نُجْهُوَات الشعور بالملل الشعور بالملل فنأ نُجْهُوَه هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل вона не нудьгує هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل бути голодним الشعور بالجوع الشعور بالجوع ви голодні هل انتم جوعى هل انتم جوعى ви не голодні هل انتم غير جوعى هل انتم غير جوعى ماتي спрагу الشعور بالعطش الشعور بالعطش вони мають спрагу Гум атша Гум атша. Вони не мають спраги. Гум гайтша. Hom атша.